Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wasim Mim Wasim Mim Tilka ayatul mubin Tilka ayatul kitabil mubin نَتْفَلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئم ونجعله الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري في الرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون Wa a'upainaa ila um Musa an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 هَنَنَ وَجُنُودُهُ مَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ الْفِرْعَوْنِ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ قَالَتِ امْرَأَةُ الْفِرْعَوْنِ قُرَّةُ عَيْنٍ لَّكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أو نتخذه وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم إن كانت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين إن كانت به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي. وقالت لأخته قصير فبصرت به أنجنبيهم لا يشعرون. فبصرت به أنجنبيهم لا يشعرون. وحررنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم؟ وحررنا عليه المراضيع من فَقَالُوا فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُرُونَهُ لَكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُرُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ لكم وهم فَرَدَدْنَاهُ إلَى أُمِّهِ كَيْتَقْرَعِنُهَا وَلَا تَحْزَنُ فَرَدَدْنَاهُ إلَى أُمِّهِ كَيْتَقْرَعِنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما وَأَشَدُّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نجزي المحسنين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 ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يكتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عذوه موسى سافض عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه وعد مضل مبين إنه وعد مضلل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه هو الغفور الرحيم, إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره صرخ في الأمسي يستصريخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أي. بطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى ا تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ترنا Mencari kota, ia berseru, "Ya Musa, inilah kota 124. قال يا موسى إن الملأ يأتمعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خاصة فَيَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ خَرَجَ مِنْهَا قَوْمٌ فَيَتَرَقَّبُ وَقَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةَ مَنِ يَنْقَالَ عَسَى رَبِّ أَن يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةَ مَنِ يَنْقَالَ عَسَى رَبِّ أهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة الناس يسكون ووجد من دونهم رأتين تذودان. قال ما خببكم؟ قال ما خببكم؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعا. قالت لا نسقي حتى يصدر Sari kata oleh وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني يرفقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على فإن أثمت عشرا فمن عندك؟ فإن أثمت عشرًا فمن عندك؟ وما أريد أن أشُق عليك؟ وما أريد أن أشُق ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. قال ذلك بيني وبينك. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنا سم من جانب فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم إنها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ Bukatil Mubarakat mina Syarat, ay ya Musa, ay ya Musa, inni ana Allah Rabbul Alamin, ay ya Musa, inni ana Allah Rabbul Alamin, wa an فَلَمَّا رَأَتْهَ اهْتَزَّتْ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ فَلَمَّا رَأَتْهَ اهْتَزَّتْ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب يسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه تَذَكَّرْ إِذْ كُنْتَ بُرْهَانًا لِّرَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يكتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون. بآياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحور down on وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وقال موسى ربنا اعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ قَالَ مُوسَى يا رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي آهاما على الطين فجعل لي صرح. وقال فرعون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 لا اظننه من الكافرين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَمَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ أنظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أمة يدعون إلى النار وجعلناهم أمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وأثناهم في هذه الدنيا لَنَّ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا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 ولو ل أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا ولو ل أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى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 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله.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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبليهم به يؤمنون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 وَإِذَا mereka yang telah mengetahui, بِهِ berkata: "Amanlah kami, ini adalah kebenaran dari Tuhan kami. Kami adalah ثাও ن اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما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 سلامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يهدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين.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 تبع الهدى معك نتحقف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أولم نمكن لهم حرما آمنا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 وما كنا, القرى إلا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أ فلا تعقلون أ فلا تعقلون أ فما وعده وعدا حسنا فهو ولاقيه كمن مت عنه مت على الحياة دنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متناهوا متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المُحْضَرِين. وَأَيُّمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا تذرنا الىك تذرنا الىك ما كانوا ايانا يعبدون ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب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 أَو لَمَّا يُنَادُوهُمْ فَيَقُولُوا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَ وربك يخلق ما يشاء ويفتأ ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى عما يشركون وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُلْلِنُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُلْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إلَهِ إلَّهُ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 يا من إله غير الله يأتيكم بضياء أ تسمعون أ تسمعون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 النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه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 قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم ولزمنا كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 أولي الكوة إذ قال له قوه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن الله لا يحب الفرحين, لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما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 إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيته على علم النعيم قال أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ أهلك قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ القرون من هو أشد منه قوته وأكثر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون و لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي طارون إنه لذو حظ عظيم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا مثل ما أوتي طارون إنهم 119. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وَأَصْحَابَ النَّارِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مكانه بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مكانه بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن ويشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ويكأنه لا يفلح الكافرون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 والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد قل ربي أعلم من يا أَبِي الْهُدَا وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَالرَّبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ أَبِي الْهُدَا وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ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 Fala takulan nwarahil lil kafirin. Fala takulan nwarahil lil kafirin. Walla yasudun nak an ayat Allah bade izzu dzilat عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك, وادعوا إلى ربك ولا, تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلى آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون